على الدك المضى و التي بها شعوا امره بته ليلا فوقا من الغم يا طمرت تمي امان ان غير اعداك فاصبر ضرر اذا صاحي بالعصر اترضى رحا عصارت الخمر علينا تدى اشحد شبع عظ بك كفر بيقى قتلا صغار الكبار عجل فددك النفس واشفي بيقى من غيظي قعدك قلوبا حرار قد ذهب العدل وركن الهدى قد رعاك الله من ناصري رعية ضاق عليها القفا فهاك قلبها قلوب الوراء أذا به الوجد من الانتظار متى تشل البيض من غمدها وتشرع السمراء وتفتح مديما في فيت ياتئ لا ويا علي سارة الحسين الشعار كانما الموت لا غار دتون والعمر منظور على الدار هجوم العدا مضاضره مريبة بيجزلين ونور ورض من فاطمات ويل عها وحيدر يقاد قهر الجهار كيف حسام الله قد فللت منه الأعاد حد ذاك الغرار والظهر تنعو خلف أعدائها يا قوم خلف عن علي الفخار قد أسقطوا جنينها واعترى من لقمة الخد العيون طول الحمل ما صدرها مالط مها ما عصرها بالجدار ما وكزها بالسيف في في ظل عها ومن قرطها والسوار ما دفنواها في الليل سرا وما نبشو الثرى منهم عنادان جهار قد ورثا من أمك سينب كل الذي جرى وصار وزادت البنته على امي من دار جاء بَتَتْ ياقِظُ لَيْلًا فَوْقَهَا مِنَ الْغَمَامِ تَسْتُرُ بِالْيَمِينِ وَالْيُسْرَى فَإِنْ تموت اليسار لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زين ابو حسره مع عليها خمار صاحت بحار دالعسيدى نيا على جثثهم أقيم لوث الإزار أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من لحمي وحوش القفار يا مدرك الثار البدار البدار اموجر البدار البدار للشاعر المرحوم السيد صالح الحلي